119. أولئك هم المؤمنون حقا 110. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 111. كما أخرجك ربك من فَيتكَ بِالحَفِّ وَإِنَّ سرَريقَم مِنَ المُؤمنِنينَ لَكَارِون يجادِلونَكَ فيِي الحَفِّ بعد مَا تَبَّنكَ أَنَّ ماَا يُسَاقُونَ إلىى المَوْثِ وَهُم يبون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَعْدُونَ وَتَوَعْدُونَ أَنَّ غَيْرَ فَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ ذٰبِرَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذَا اسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَتَجَاوَزَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا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 إن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ ظُلُماتٌ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد بغى بغضب من الله ومأواه جهنم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 تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوَ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ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 اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تقاقون ان يتخطفكم الناس فاواكم وانيدكم بنصره فاواكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَقُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا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 119. والله ذو الفضل العظيم 110. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكين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 كَفَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بَعَذَابًا أَلِيمًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 للبيت الا مكاء او تصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 نصير واعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم ان كنتم امنتم بالله وما وأنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعبوة الذنيا وهم بالعبوة القصوى والركب أسفل منكم وَلَوْ تَعَاهَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيِيَ من حي عن بينة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 وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّضُونَ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 لَمَّ تَرَاءَةِ الْ فِيأَتَانِ نَكَ صَلَثِ بَيْه وَقَالَ إِّ بَر أُم مِنكُمْ نَكَ صَلَاسِ بَيْ وَقَالَ إِِّي بَرِي أُم مِن كُمْ مَا لَا تَرَوونَ إِن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 فَدَأْ بِآل فعَونَ والَّذينََ مِم قَبِلِهِمْ كَفَرُ بِآيَاتِ اللهِ فَقَذَهُم اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِ اللهَّهَ قَوٌّ شَديدُلَ يقاب. ذَلِكَ بأَن اللهَّه لَ يَكُم غَيرًا نِعمَةً أَن مَهَا علىى قَوْ مِ حتىَ يُغَي مَا بِأَنفُوسِهِم وَأَن اللهَّه سَم عَم كَذَأْ بِآلِفِرَونَ والَّذينَ مِ قَبِلهِم كَذَّبُوا بِآياتاتِ رَبّهِم فَأَهلَكْناَاهُم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 يَقضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَفْتَقُونَ فَإِن مَّاتَ فَقَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّذِلِ رِجَالَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَإِن مَّاتُوا فَمِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَن بِذءِ لَهِمْ عَ سَوَ إِ اللهَّه لاَا يُحِبُّ الْخَائِنين وَلَا يَحسَبًَا الذيذينَكَفَر سَذَكُ إَِّهُم لا يُعجِزون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 إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ 129. وإنكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا مِنَ من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون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 والله مع الصابين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما تؤخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 وَجَهادُ بِأَموالِهِم وَأَمفُسِهِمْ فِي سَبيلِ اللَِّ والَّذينَ آوَو وَنَ صَعُ لهِكَ بَعظُهُمْ أَل بَعْضى وََّذينَ أَنَنُوا وَلَمْ يُهاج مَا لَكُ مِ وَل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 الله بكل شيء عليم تم هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com